من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تضمن أسس العقيدة وتضمن معاني الإيمان والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله ولقائه واليوم الآخر وأنبيائه وكتبه وكلامه سبحانه وتعالى والإيمان بقضائه وقدره وهكذا أدعيته صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم التي تتضمن أصول الإيمان وتقررها بأيسر عبارة وأوضحي أسلوب ينفذ إلى القلوب ويحييها ويوقظها من غفلاتها فالله سبحانه وتعالى له الحمد هو نور السماوات والأرض وله الحمد هو قيم السماوات والأرض وقيام السماوات والأرض هو الحي القيوم فهذه الأسماء الثلاثة التي وردت في الطرق المختلفة لهذا الحديث وفي كتاب الله عز وجل ورد اسم القيوم ورد القيام والقيم والقيوم هو سبحانه وتعالى الحي القيوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء باسمه القيوم سبحانه وتعالى من دعائه باسمه الذي إذا دعى به أجاب كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعى به أجاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه واله وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه وقد تكلم العلماء على ذلك فوجدوا أن اسم الله سبحانه وتعالى المتكرر في هذه السور الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما في سورة البقرة في آية الكرسي قوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وفي سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى ألف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وفي سورة طاه وعنت الوجوه للحي القيوم وفي أولها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فتبين بذلك منزلة هذا الاسم مع اسم الحي ومع اسم الإله ومع اسم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو واسم الله عز وجل هو الدال على حقيقة الألوهية فهو الله أي الإله المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وإذا تأملنا هذه الأسماء الثلاثة الله الحي القيوم تبين لنا أنها تشمل على معاني التوحيد الثلاثة وأركانه كلها فإسم الله سبحانه وتعالى الدال على توحيد الإلهية واسم الحي هو الإسم الجامع لمعاني صفاته سبحانه وتعالى وكل أسمائه الحسنى فإنها من لوازم حياته عز وجل الكاملة هو عز وجل الحي فهو السميع وهو البصير وهو العليم وهو القدير لأن كل هذه الناعان من لوازم حياته الكاملة واسم القيوم الاسم الدال على صفات الأفعال على أفعاله سبحانه وتعالى في خلقه وأفعاله سبحانه وتعالى فيما يشاء هو لم يزل فعالا لما يريد وهو الإسم الدال على توحيد الربوبية فإن توحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله عز وجل هو سبحانه وحده الذي يحيي ويميت هو سبحانه الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع ويعز ويذل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء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 كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله عز وجل كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويفرر كربا فهو سبحانه وتعالى كل يوم يفعل أشياء سبحانه يحيي ويميت يسعد ويشقي يضل ويهدي يقلب أحوال خلقه بما شاء ويقلب قلوبهم هو سبحانه الغني وكل الخلق فقراء إليه سبحانه وتعالى يذبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه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 هو عز وجل قائم بأمرهما ومن فيهما قيم عليهم سبحانه وتعالى قيوم بشأنهم كله من أول خلقهم وإيجادهم كانوا عدما محضا كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الأمر لما سئل عنه فقال كان الله ولم يكن شيء معه وفي الرواية الأخرى في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره فالخلق كلهم كانوا عدما تشهد هذه المسألة العظيمة الأهمية تذكر أن كل ما حولك ابتداء من أن نفسك وكل من حولك وكل ما حولك كانوا في تلك اللحظات كانوا عدما محضا كان الله ولم يكن شيء غيره ثم خلق الله عز وجل ما شاء من خلقه خلق القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وخلق الماء وخلق العرش الذي هو على الماء كما قال عز وجل وكان عرشه على الماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على لزوم شهود هذا المعنى لتحقيق توحيد الربوبية في أن ذوات العباد وأفعالهم كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى هو عز وجل قام على خلقها ثم هو عز وجل قام على رزقها فهو الذي نقلهم طورا بعد طور تأمل نفسك أيها الإنسان الفقير العاجز وأنت في ذلك الغيب البعيد قبل أن توجد روحك وبدنك قد كتب الله عز وجل كل ما أنت فاعل وكل ما أنت لاق وكل ما أنت شاهد بعينك وسامع بأذنك وفاعل بيدك ورجلك وكل ما أنت تلاقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق ثم تذكر نفسك وقد خلق الله عز وجل أباك آدم من سلالة من طين بعد خلق سائر الخلق بعد خلق الملائكة وخلق الجن وخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض وخلق آدم آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة خلقه سبحانه وتعالى ليكرم هذا النوع الإنسانية أعظم تكريم بمعرفته وشهود ربوبيته وتحقيق إلهيته سبحانه وتعالى ثم استخرج من ظهر آدم كل ذرية هو خالقها ونثرهم بين يديه وكلمهم قولا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كانت روحك ضمن هذه الأرواح التي استنطقها الله سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم كما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي أخبرناكم بذلك في الكتاب المنزل لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المغطلون فقام الله على شأنك وأنت روح مجردة عن الجسد خلقت روحك قبل جسدك واستنطقها الله عز وجل وقسمهم في ذلك اليوم فريقين قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي قبض قبضة بيمينه وقال فريق في الجنة وقبض قبضة بيده الأخرى وقال فريق في السعير وهكذا بدأ الخلق فريقين وهكذا يعودون ولكن بعد أن يعملوا الأعمال التي كتبها عليهم كما قال كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون تذكر لأنك ذكرت وإن كنت تنسى كثيرا فالإنسان سمي إنسانا لكفرة نسيانه كما أنك لا تذكر ما بعد هذا من سنوات طويلة وقرون عديدة مديدة قضيتها وأنت لا تدري أين كنت قضتها روحك وجسدك في ماء وطين موزع في هذه الأرض وبين السماء والأرض تتطور أحوالا مختلفة ثم يقدر الله لك يوما معينا تبدأ النطفة فيه تجتمع أمشاج مختلطة مجتمعة بين الذكر والأنثى ماء مهين يخرج بين الصلب والترائب يقدر الله أن يجتمع ذلك المني. من الرجل مع ماء المرأة في رحمها كنت شخصيا هكذا أيها الإنسان كل واحد منا كان يوما من الأيام حيوانا منويا يسابق إلى بويضة لا ترى في رحم أمه بعد ذلك قد اجتمع واستقر في قرار مكين أتذكر هذه اللحظات نحن لا نذكرها ولكن ذكرنا الله بها لنعلم أنه القيوم قام على شأننا سبحانه وتعالى ثم انتقلت هذه النطفة في أطوار عجيبة يتعجب منها كل من يتأمل فيها وكل واحد منا موقن بأنه مرت عليه هذه الشهور التسعة في بطن أم أو تزيد أو تقل إلى الأجل المعلوم المقدر فيأمر الله الرحيم أن يلفظ هذا الجنين ويخرجه فتضعه أمه وهذا يوم ميلادك كم مر عليك منذ هذا اليوم هل تذكر صراخك فيه وهل تذكر قدرتك فيه وهل تذكر ماذا كنت ترى وماذا كنت تسمع وماذا كنت تعقل وماذا كنت تبطش وماذا كنت تمشي لم يكن لك شيء من ذلك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى جعل لنا كل ذلك قام على أمرنا وجعل سبحانه وتعالى في صدر أمهاتنا من اللبننا نتغذى به أو غير ذلك من أنواع الغذاء التي تغذينا بها ونمت أجسادنا بغير قدرة منا ولا أمر ولا من أبوينا ما كانوا يقدرون لنا على شيء إنما كان يقدران على أن يصدر الطعام على أن يضعه في أفواهنا لكن هل كان يملكان لنا نموا أو عقلا أو إدراك أو سمعا أو بصرا لو كان كذلك لما ولد في العالم طفل أصم ولا أعمى ولا بغير عقل أو متخلف عقليا لأن أمه وأباه سوف يهبانه ذلك لو كان الأمر بأيديهما لا موجد من يمرض فقد جعل الله عز وجل الأمر بيده بلا شريك وقذف سبحانه وتعالى وأنبت الحنان في قلب أمك وأبيك عليك حتى تحملت أمك حملك ورضاعك في سنتين في ثلاثين شهرا وحتى خطمتك وأنت في كل ذلك لا تعقل شيئا بل لا تدري الآن ولا لحظة واحدة من هذين العامين أو هذه الثلاثين شهرا لا تدري عنها ولا لحظة واحدة وإنما يبدأ إدراك الإنسان بعد ذلك ربما يبقى له لحظات من عمر ثلاث سنوات في ذاكرته ولكن لا تبقى إلا كالطيف السريع الزوال لا يدري إلا لحظة واحدة ثم بعد ذلك نما جسمك ونما عقلك واتسع إدراكك وبدأت رغباتك أوجد الله في نفسك رغبة إلى الطعام والشراب ورغبة إلى التملك ورغبة في الحركة ورغبة في الانتقال وتحركت ونلت ما نلت وكل ذلك بأمره سبحانه قائم عليك هو الذي قام بأمرك كله ولست وحدك الذي قام عليك بل هو قام على كل إنسان كذلك بل وليس على كل إنسان بل على كل دابة في الأرض وكل مخلوق بين السماء والأرض وتأمل كم من المخلوقات في قطرة ماء في بحر من البحار لو أن قطرة صغيرة جدا من ماء بحر أو نهر من الأنهار وضعت تحت المجهر ليرى الإنسان العجب فيما فيها من خلق من بكتيريا وطحالب وأنواع المخلوقات المختلفة في قطرة الماء فكم في البحر من قطرة فكم فيها من مخلوقات وكم يأتيها من أرزاق ومن الذي يقوم على رزقها فسبحان الله القيوم قائم على كل خلقه قائم على شأنهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة تسير في هذه الحياة تسعد أياما وتشقى أياما وتتألم وتتلذذ وكل ذلك الأمر بيده سبحانه وتعالى ثم يأتي بعد ذلك لحظة ترحل فيها عن الحياة وتزول عنك هذه الحياة وتزول أنت عنها ويأخذ الله عز وجل العارية التي أعطاك إياها سمعك وبصرك ويدك ورجلك وقدرتك وعقلك ومالك وأهلك يأخذ الله كل ذلك ثم يقوم قياما آخر عز وجل عليك بما كسبت بالحساب والثواب والعقاب وأنت في الدنيا لك نصيب من ذلك فإن الله قائم على كل نفس بما كسبت كما قال عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم هل من شريك من هؤلاء الخلق الذين تراهم بين يديك يشارك الله عز وجل في هذا الذي وقع في هذا الذي جرى من هذه الرحلة العجيبة والتي ما زالت طائفة منها ما زال جزء منها أنت مقبل عليه بعد موتك بل هو الجزء الكبير الجزء الأكبر عندما تكون في القبر كما ذكرنا هو قائم على كل نفس بما كسبت خلقا ورزقا وأحياء وإماتة وسعادة وشقاوة وإزازا وإذلالا وهو قائم عليهم محاسبة وجزاء يجازي بعض الجزاء في الدنيا ولكن كماله بعد الرحيل عنها جزء منه في البرزخ في القبور فيجعل قبورا رياضا من رياض الجنة ويجعل قبورا حفرا من حفر النار وذلك كله من قيامه على خلقه بالجزاء وأنت إذا تأملت واقع البشر تأملت عجبا رأيت عجبا رأيت جزاء وفاقا في الدنيا قبل جزاء الآخرة ولكنه كما ذكرنا جزء من القيام من قيام الله عز وجل من قيوميته من كونه القيم على خلقه سبحانه بالثواب والعقاب فرى عاقبة الظالمين وكيف أنهم كانوا في عنفوان قوتهم وسلطان مجدهم فيما يظنون وتسلطهم على الخلق كيف كانوا يفسدون في الأرض وكيف كانوا يأمرون وينهون ثم تذكر لحظات نهايتهم تذكر لحظة رحيل فرعون وهو يصخ ينادي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يغرق يأتيه الماء من كل مكان ويأتيه الطين الذي يدسه جبريل في فمه خشية أن تصيبه الرحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة مخافة تدركه الرحمة بسبب لا إله إلا الله التي يقولها ولكن الله عز وجل هو الحكم العدل ومن قيوميته عز وجل أنه ما قبل من فرعون هذه الكلمة التي قالها حين أتاه الغرق الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين تأمل لحظات رحيل عاد تأمل لحظات غرق قوم نوح صغيرهم وكبيرهم ممن كفر بالله سبحانه وتعالى وكيف أتاه الغرق وهم مصرون على كفرهم تأمل لحظات هلاك ثمود تأمل لحظات نزول الحاصب على قوم لوط والصيحة التي اقتلعت قلوبهم التي دمرت حياتهم وتأمل لحظات رحيل مدين كيف هلكوا بالصيحة التي دمرهم الله عز وجل بها وتأمل وتأمل كم ملايين الملايين من البشر حين جازاهم الله عز وجل بكفرهم لتعلم أنه القيوم قام على كل نفس بما كسبت فجازاهم سبحانه وتعالى بما صنعوا جزءا مما ينتظرهم من العقاب وتأمل لحظات نجاة أولياء الله من أنبيائه وعباده الصالحين وكيف جازاهم بالحياة الطيبة في هذه الدنيا وكيف أنجاهم من أعدائهم وأسعدهم أعظم سعادة حين عرفهم به سبحانه وتعالى وأخذ بنواصيهم إليه لتعرف أن الله قيوم السماوات والأرض هو سبحانه حكم عدل ثم استحضر في قلبك مشاهد القيامة والجزاء المقبل بعد خروج الناس من قبورهم وكيف يقوم الله عز وجل عليهم بما صنعت أيديهم فعلا فعلا وقولا قولا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تشهد قيومية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى كما أنه الإله وكما أنه الحي فهو القيوم عز وجل لتعرف أنه سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وهذا أحد معنى الربوبية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بعد ذلك إذا شهدت قيوميته عز وجل بالخلق والرزق وتدبير الأمر وشهدت قيوميته بالجزاء والثواب والعقاب والحساب والقيام على قلقه في الدنيا والآخرة بذلك شهدت ربا قادرا قاهرا وشهدت فقر العباد وعجزهم وأدركت حقيقة قوله عز وجل أو جزءا من حقيقته يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأدركت أنك ومن حولك من البشر لا يملكون شيئا ما يملك أحد منهم من قطمير ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن تُمُلُّ فُقَرَاءَ الله اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَاذِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَةٌ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةً إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ هُنَا يَنفَتِحُ لِلْقَلْبِ عُيُونٌ يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَبْوَابًا إِلَى أَنْوَاعِ النُّورِ حَتَّى تَزْكُوَ النَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّةُ بشهود الربوبية والقيومية وشهود تدبيره للعوالم عالم الدنيا وعالم الآخرة وعالم الغيب وعالم الشهادة إنما ندركه ونراه من هذا العالم له الشيء اليسير وما غاب عنا أضعاف مضعفة وحاجتنا إلى شهود هذا المعنى حتى تتحقق بناء عليه عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وشهود ربوبيته أساس عبادته سبحانه وتعالى ذلك أنك إذا أيقنت فقر العباد فعلى ما ترجوهم وعلى ما تخافهم إذا أيقنت أنهم كانوا عدم وإليه يرجعون وإلى العدم يصيرون ثم ينشيهم الله نشأة أخرى بلا إرادة منهم وإيقنت بأنهم مقهورون مربوبون فعلى ما تعمل من أجلهم علامة تداهنهم وعلامة رأيهم وهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا إذا استحضرت قيومية الله سبحانه وتعالى وفقرك وفقر الخلق جميعا كان ذلك من أعظم أسباب سعادتك لأنك تحقق بعد ذلك إلهيته أعلي أنك تحقق عبادتك له سبحانه وتعالى إلها معبودا لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وقيوميته نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته فأقول قول هذا وأستغفر الله دي ولك الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد ثم إن من أهم معاني القيومية قيوميته عز وجل على القلوب أنه القيام بأمر قلوب عباده يقلبها كيف يشاء هداية وإضلالا حبا وبغضا إرادة وتركا هذه القلوب التي إذا توجهت إلى وجهه تحركت إليها الأبدان الله عز وجل هو يملكها هو مقلب القلوب كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه وسبحانه وتعالى مصرف القلوب كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان من دعائه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اشهد هذا المعنى جيدا وتأكد أنك وكل الخلق قلوبهم ونواصيهم بيد الله عز وجل هنا تحقق كمال التوكل ألم تسمع إلى قول هود عليه السلام حين قال له قومه مستهزئين ساخرين إن قلوا إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال عز وجل عنه قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تحدي عجيب إنما نشأ من شهود أن الله آخذ بنواصل العباد مقلب لقلوبهم لا يملكون أن يضروا أحدا ولا ينفعون لا يملكون أن يحب أو يبغض من قبل أنفسهم إلا أن يوفقهم الله لما يشاء سبحانه فعند ذلك يتوكل العبد على الله وعند ذلك يلجأ إلى الله أن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان شهودا لقيوميته وذلا لقهره وقدرته سبحانه وتعالى فهو القيوم العزيز القدير المقتدر القهار سبحانه وتعالى ومن معاني ذلك كله أنه يقلب القلوب فإذا كنت تخاف أحدا فاعلم أنه لا يطرف ولا يتحرك لسانه ولا شفته ولا يأمر بأمر ولا تتحرك يده ولا رجله إلا بأمر القيوم سبحانه وتعالى بل الأعمق من ذلك لا يريد شيئا إلا يريده الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو سبحانه الفعال لما يريد وهو سبحانه وتعالى الذي يوجه وجهة العباد إلى ما شاء سبحانه وتعالى وعند ذلك تعرف فضل الله عليك أن أخذ بناصيتك إليه ووجه وجهة قلبك إليه حتى عبدته وحده لا شريك له ووحدته وآمنت برسوله وأحببت الحق وأردته وكرهت الباطل وأبغطته ثم تحركت جوارحك حتى فعلت الخير وتركت الشر إن كنت تفعل ذلك وإن كنت لا تفعل فتضرع إليه أن يجعلك تفعل وتدعوه وتضرع إليه أن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يوجه وجهة قلبك إليه حتى تعمل بطاعته حتى يثيبك على ذلك القرب منه ويثيبك على ذلك الجنة وينجيك من النار فإذا شهدت أنه هو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين وأنه هو سبحانه وتعالى الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وأنه سبحانه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وأنه هو سبحانه وتعالى الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا شهدت ذلك قنت والله أن الناس فيما يظنون أنهم يملكون من الدنيا إنما هم يلعبون كما قال الله فذرهم يخوذوا ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فعند ذلك توقن أن هذا الذي يجري على وجه الأرض من أنواع الصراعات المختلفة يدبره الله عز وجل وبيده سبحانه القيوم بيده عز وجل أن يغير الموازين كلها في لحظة وتنقلب كل الأمور على غير ما يراه الناس في لحظة واحدة لأنه قيوم السماوات والأرض ومن فيهن قيم السماوات والأرض ومن فيهن قلوب العباد بين إصبعين من أصبع إذا شهدت ذلك صغرت في نفسك وصغر الناس في عينك وصغرت الدنيا كلها بأسرها فهامت عليك واقتربت من حقيقتها جناح بعوضة أدنى من جناح بعوضة اقتربت من حقيقتها كجدي أسك ميت لا أهون على الله من ذلك ارتفعت نفسك وشهدت هذه العوالم التي يدبرها الله والقلوب التي يدبر الله أمرها إذا شهدت ذلك اقتربت من الله عز وجل وارتفعت روحك وثمت نفسك بدلا من أن تعيش عيشة مهينة حقيرة يريدها شياطين الإنس والجن للبشر كلهم يعيشون لنصفهم الأسفل فقط البطون والفروج شيء عجيب والله مع أن الكون واسع جدا هذا المشهود تشهد كل ذرة من ذراته بأن الله هو الحي القيوم وأنه لا إله إلا هو فالله عز وجل قيوم السماوات والأرض قيم السماوات والأرض قيام السماوات والأرض ومن فيهم له الحمد على تفرده ووحدانيته وله الحمد على قيامه على خلقه بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وله الحمد سبحانه على قيامه على خلقه بالحساب والجزاء والثواب والعقاب وإيصال ثواب المحسن إليه وإصال عقوبة المسيء إليه حتى يارداء أن العاقبة للمتقين وأنه لا عدوان إلا على الظالمين وأن الله لا يضرب الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يضلمون اللهم يمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم عز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالات ودعاة السوء اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم طرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا وأسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكارين لك مطواعين لك رهابين لك مخبتين اليك اواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجب دعوتنا واهدي قلوبنا واسدد السنتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك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 ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارضا اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر ووثمان وعلي وعن سائر أهل الحق المتبئين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفظ الله لي ولكم